بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصائمين صيامهم ونحسن للجميع العمل يسعدني أن أكون معكم في الجزء الثاني من حلقتي التي كنت قد بدأتها بالأمس مع الدكتور سعد بن عبد الله البريك حياك الله دكتور سعد اهلا وسهلا حياك مرحباً. مرحباً. مرحباً. الله اهلا الله يحييك يمكن جت. اليوم خذنا على بعض امس والوحشة والدهشة <تصفيق> راحت فيعني نبدا بدايه مريحه ان شاء الله بس ما يكون في ردود أفعال على الصوره اللي نزلناها والله بس. يا اخي لا يزال العب في ستر الله حتى يتكلم <تصفيق> الله يحييكم يا شيخ سعد الشيخ سعد أنا حقيقة من الأشياء الجميلة اللي استمتعت فيها وهي ما شاء الله خامة الصوت الموجودة عندك وعندي مقطعين وده أنا نسمع المقطع الأول مع بعض إن شاء الله تلاوات قرانية <سؤال> <سؤال> نعم <سؤال> احسن ايه اهنا أي. آه. نسمع على أساس أه... وبعدين بنسمع المقطع الثاني بعد وبنعلق حولها شيخ سعد جاهزين اوكي okay.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 صوت رائع والله شهادة تزبيها والله يعني قراءة الحدرة هذه كذا فيها صدقت الحدرة وخفيفة وجميلة يعني مريحة حتى للنفس بتوفيق الله عز وجل منذ يعني قلت لك أمس إنه هذا العام هو العام التاسع أو العشرون وأنا أصلي فيه مسجدنا ومن قبله كنت إماما لكن في المسجد الحالي أمضيت فيه يعني حتى لا 29 وعشرين سنة تراوح نظر الله أنا اللي أصلي بالجماعة ولا أنيب أحدا ولا أحب أنيب أحد مو كل شي طارة مثل ما قالوا لكن من قاب رمضان غفر له ونحن نعرف عندنا من التقصير والعيوب والذنوب والخلل والزلل يعني الشيء الذي الإنسان يعتبر رمضان بالنسبة له فرصة لي أن ينال المغفرة الرحمة من الله سبحانه وتعالى سبحانه. قراءة الحدر استفدتها من الشيخ عبد الله الخليفي الله يغفر له النعيم وكنت أتردد يعني لما كنت في الاتعشر يجون في السبعة عشر <تصفيق> 18 وكذا كذا أروح <تصفيق> للحرم وأصلي مع الشيخ واعجبني قراءة الشيخ الله. الحدر أحس أن الشيخ يقرأ بلا تكلف. وإذا قَرَأَ كَأَنَّهَا ريح الله يعني طيبة الله تسري بموج في بحر في ليل هادئ ساكن فتجد الإسلام يرتاح حتى أن يقول الشيخ كيف يقرأ بنا ثم فجأة نفاجئ أنه انتهت الركعة وركع الله وجدت أنه أكيد كل المشاهدين يدركون هذا أنه حينما لا يكون الإمام متكلفا في قراءته فهم لا يتعبون فيه ولا يتكلفون نعم فأخذت هذا المنحة ودرجت عليه منذ مدة وأتفاجح أن في بعض الإخوان مسجلين <تصفيق> المقاطع عندي الزملاء سجلوا بعض الصور أخرجوها في السيديات سورة المؤمنون النور الأحزاب الأنعام قصص العنكبوت خرجت في و بهذا التلاوية دكتور في الغالب أنها لا. أحيانا نخرج عن هذا الرتم لكن الشيء اللي أنا يريحني وأحس أنه يريح اللي يصلون معي حتى أنه الذين يصلون معنا منذ يعني أكثر يعني طيلة السنين اللي فاتت وأنا أرى تلك الوجه فقط في رمضان عجيب يجون لهذا النوع من التلاوية يعجب حدر ايه. أنا لا أمكن أن هناك منهم أفضل منا تجويدا وأفضل منا يعني في مخارج الحروف أفضل منا في الإحكام أفضل منا في التلاوة والصوت والعذوبة مثل ما قلت أمس يعني من الأشياء اللي نحن نفرح بها إنه طلع عندنا جيل جديد من الشباب دعات متحدثون واعض حوار فكر نعم. نقاش تأثير نعم. تلاوة خطابة يعني بزون بزل وتجاوزون <تصفيق> ونحن نفرح أن نكون يوم من الأيام درجة في سلة من عبر طبعا. من خلاله تختم في رمضان دكتور فضل إلا كل وجل تختم الله. كل سنة تلك ما شاء. السنين كلها لا أذكر ما شاء الله يعني على مدى 29 عاما و في المسجد, المسجد الصغير اللي كان بجوار بيت والدي الله يبد في عمره على الطاعة وكنت أصلي لكن في مسجدنا القديم الصغير قبل المسجدنا هذا اللي أمضيت فيه المدة هذه كنت أختم ليلة 27 وعشرين وأروح أكمل في مكة. الله. تملينة خمسة وعشرين. ما شاء الله. إيه. شاء لكن الله. المسجد هذا لا خلاص يعني حتى إذا أردت العمرة أند أصلي بالجماعة كالعادة تراويح. ثم الشافع والوتر وأطلع مباشرة للمطار وإلى مكة وأسوي العمرة تلع. وأرجع بعصرات الفجر مباشرة آه. إلى المطار وأعود حتى لا أتأخر ليلة. آه. فضل آه. الله عز نسمع مقطع ثاني دكتور. جميل. طيب خلونا نسمع مقطع ثاني أيضا. خل الذكار الأرضع والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعد عنه ودعي وندب زمانا سلفا سوت فيه ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع أيضا هذا مقطع آخر كأنك شيخ سعد يعني رغم جمال صوتك الحقيقة سواء في القراءة أو حتى في في هذا المقاطع إلا أن حقيقة أنا أشعر فيه إقلال يعني مقل أنا لست منشدا ومثل ما قلت لك لست ذا صوت الحسن إلى الدرجة التي تستحق أن الإنسان يخرج أو يبرز أو يصنع لكن إحنا نحكم دكتور بالعكس صوت حسن يعني لما تسمع مثلا انشاد الشيخ مشاري العفاسي يعني إن جئت في التلاوة فهو مجود وإمام في التلاوة ما شاء الله وإن في الانشاد شيء اليوم أحد الزملاء أرسل لي مقطع على الواتس آب في الآيفون فسخدت أسمع مقطع للشيخ مشاري العفاسي آه آه كان آه في حفل إنشادي كبير والجمهور يبكون وهو ينشد قصيدة المنسوبة لزين العابدين بن الحسين بن علي اللي هي ليس الغريب غريب الشامي واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفني, والكفني لا تنهرن غريبا طال غربته الدهر ينهره بالدل والمحني سفري بعيد وزادي لن يبلغني إلى آخر أبيئة فكان أنشدت من توقف وصار يبكي أبهج أجهش بالبكاء لكن لعل الميل إلى الإنشاد وهذا بالمناسبة أحب أن المشاهد يستفيد شيء لا مجرد يسمع معلومات عن حياة فلان أريد يستفيد شيء أنا أقول للأباء والأمهات وأقول للشباب وأقول للناشئة المراكز الصيفية في مرحلة النشأ هي خير ما يكتشف المواهب يفجر الطاقات يوجه القدرات يجعل الإنسان يسقل تجربته فما أن يعني يتخرج من الجامعة إلا وهو مشروع يمكن تستفيد منه نحن لا ننكر أن أناس لهم علينا فضل راعونا يعني رعاية حسنة ربونا تربية وسطية. ليس هناك نزعات عدوانية تجاه المجتمع، لا ليس لا هناك عزلة لا شعورية لا عن المجتمع، هناك حب للجميع. ما نصنف أنفسنا نحن المتدينون وأنتم الآخرون. لا, لا, لا. هذا مجتمعنا فيه الليق. نحن نقصر وغيرنا يقصر والناس ما بين مقتصدين وظالم لنفسه وسابق خيرات. يمكن هذا ذنوبه ظاهرة نحن ذنوبنا خفية. يمكن العكس يوما من الأيام تظهر ذنوبه ونخفي حسنات عظيمة. صح. والعكس كما الناس كذلك. فهالتربية المتوازنة مع محاضن نفعتنا. كمراكز صيفية مكتبات علمية دورات قرآنية استفدنا منها نعم تقريبا. شخص سعد أنت تتلمذت على الشيخ عبدالعز بن بازا رحمة الله كم سنة تقريبا قرأت على الشيخ يمكن الخمس سنوات الأخيرة من حياة الشيخ كنت أقرأ عليه مرتين في الأسبوع مم. لا تسميها ملزمة، الملازم هو الذي يكون مع الشيخ 24 شهور. لكن كنت أقرأ على الشيخ فجر الاثنين وفجر الخميس في كتاب فتح المجيد. وفي الإمام موطع الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي نعم. ولما توفي الشيخ أكملت القراءة على سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين الله يرحمه في جنات النعيم إلى أن أيضا قبل فات الشيخ فترة انقطعت عن المواصلة لكن هؤلاء من المشايخ الذين لهم علينا فضل خاصة الشيخ بن بعز يعني إن قلت أنني استفدت منه في منهجه أكثر من قراءتي قراءة يعني استفدت في ما لكن منهج الشيخ حينما أجد منهج الشيخ معامة مع المسلمين مع أصحاب المنازل والمقامات من شيوخ العشائر كبار الناس أنزل الناس منازلهم معولات الأمر والتعامل معهم بطريقة ليس فيها يعني تلك العبارات الفضة أو البغضاء فيها المحبة لكن فيها الجرأة على أصداء النصيحة وإقداء الرأي نعم. والكتابة والتناصح أحببنا من الشيخ أنه أن نسعى في نفع أي مسلم ما دمنا نستطيع أن ننفع بالشفاعة يعني جميل. الشيخ مدرسة يجب نعم. أن لا يقتصر فائدة الطالب على قراءته فقط لو, لو, لو طلبت منك دكتور يعني موقف كده واحد بس موقف لا تنساه دائماً عالق في ذهنك مع الشيخ علي رحمة الله والله الشيخ الله يزاب الجنة له مواقف كثيرة لكن سأذكر لك موقف لما كنت في ثانية كلية قبل أيه. المرحلة الأخيرة اللي مرحلة ارتباطي بالشيخ نعم. أو قراءتي على الشيخ طلبني الشيخ ذات يوم وكان في الجامع الكبير في الرياض قبل أن يهدم الجامع مه. كان الجامع المبنى القديم ليس على المبنى الحالي. ايه جامع ايه الإمام ايه تركي. ايه نعم نعم. فصليت معه وقال لي معك سيارة ولا تركب معي؟ قلت أنا جاي معي سيارتي وتبي أركب معه؟ قال المهم أبيك في البيت. أخذت حسب أنا طالب ثانية كلية وشبي بالشيخ فلما جئت إلى الشيخ وجدت يصلي نافلة في مكتب بيته. قال إنه الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ من أسرة آل الشيخ رجل نعم. فاضل ومن ذوي الديانة والعلم والخلق والفضل اقترحك في مجلس الملك خالد في حياة الملك خالد أن تكون قارئا في مجلس الملك وتذهب نعم. مع الملك في مزرعته أي شمال الرياض أيضا تصلي به الجمعة هناك نعم. فا عند ذاك الوقت كنت أصلي نيابة عن بعض الناس. نعم. فهذا عبد العزيز بن عبد الرحمن هذا الشيخ صلى معي أكثر من جمعة في جامعة ريسالمان. سلمان ايه. وكنت أخطب فيه نيابة عن الشيخ عبد الرحمن بن عتيق الشيخ عبد الرحمن بن العزيز بن عتيق اللي كان قاضي في المحكمة الكبرى وهو رجل أعمال كبير. فالشيخ عبد بن عتيق هذا خال زوجتي. ودارة دارة السنين ولدي تزوج بنته المهم في تلك الفترة الشيخ عبد الرحمن اقترح الشيخ عبد الرحمن أكد عليه قال أنه ترى عبد العزيز بن عبد الرحمن ذكرك عند الملك خالد والملك الملك خالد حدث الشيخ ابن باز في أمرك وهذا اللي خلت الشيخ يستدعيني فلما تحدثت ما جاء الشيخ قال يعني هذه رسالة من الملك أنك تقرأ وقلت والله يا سمحت الشيخ أنت والد بمثابة والدي أنا لا أدري أين المصلحة في هذا الأمر قال الشيخ ما أرى لك عجيب إيه؟ أبيك تكمل دراستك ايه. خشي ايه. الشيخ في صغر السن ودخولك في بلاط ملكي كبير ايه. وعالم من الدنيا ايه. بلا حدود أنك تترك طلب العلم وواصلة وتنفتح وأنت لا تزال صغير نعم فقال لا أرالك لك يعني أريدك أن تكمل دراستك وإن شاء الله بنشوف وحصر بعدها راجعني الشيخ عبد الرحمن وقال هذه فرصة لا تفوت يجب انك كذا كذا قلت والله رأيك سديد وعلى عيني ورأسي لكن الشيخ ما رأى لي هذا الشيء وأنا هذه فائدة الرجوع للعلماء والأخذ بأقوالهم أيوة الله. أيوة الله. بعد الزمن لما كنت أستاذ في كليت المعلمين بعد ما اعتذرت من القضاء مثل ما قلت لك وأيضا أتيحت لي فرصة العمل في مع سمو الأمير عبد العزيز بن فهد في مكتب سموه للبحوث والدراسات في اللجنة العليا مستشار ونائب رئيس النجالية آه آه آه فوجدت أن الشيخ كان يشد على يدي ويؤيدني ويقول هذا عمل جيد فقعدت أقارن شلون الشيخ يوم الملك خالد قال له هو والآن <تصفيق> فعلمت أن الشيخ قال الآن أنت انتهيت من دراستك خلصت الماجستير آه. سجلت آه. الدكتوراه آه. وأنت مؤهل أن تعطي أما تلك الفترة فأنت على خطر أن يمكن ما تستطيع تواصل صلاة بالعلم والدراسة صحيح. هذه بركة التواصل بالعلماء وأخذ ولا وأقول يجب على العاقل أنه إذا أراد أمر استراتيجيا في حياته أن يستشير عالما ربانيا فإن نعم. مشهورة هؤلاء العلماء سعادة طويلة صحيح. الحياة تأذن ياخذ اتصال دكتور فضل. أخوي محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله الشيخ سعد حارث حياك الله اهلا وسهلا اخي محمد ومبروك عليك الشهر علينا وعليك الله يبلغنا وياكم والله يا شيخ انت من الشيوخ اللي نعتنسهم حقيقة داخل السعوديه وبره السعودية الله يعزك بطاعته محمد من الرياض الدمام عندي سؤال يا شيخ انت محمد الدمام تفضل ايش تفضل أبوي أنا محمد اليام من أهل منطقة نجران اهلا نعم. وسهلا تكلم من نجران ولا من من وين كيف تكلم من نجران أو الدمام لا أنا اكلم في الدمام حياك الله أنا الله هداي واتجاه للمذهب السني يا شيخ الله ينفع بك ويثبتك ويوفقك يا رب نعم امين وعندي مشكلة يا شيخ وبغيت اشارك فيها نعم الله والدين حدن على المذهب الصادق ايه وش الحكم هل والدين طردينا من, من البيت و ومنعيني من زياراتهم من قبيل هذا جميل أبغى أشوف الفكر من شيخ خلأ أقضعهم خلأ أسير في دربي وأطلب العلم الشرعي وكلام هذا حسنت. وما نستغنى أنا استشارت الله يحفظك أخوي محمد شكرا لاتصالك شكرا لك قبل الإجابة بس نطلع فاصل الفاصل أنا. كونوا معنا بعد هذا الفاصل اهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى انا تو انتبه للفاصل حق البرنامج اللي يطلعون في يطلعون فاصل ويرجعون حاطين صوت حزين والبرنامج مو حزين فلتو انتبه جالس يدخلون نشاف في جو حزين احنا ما احنا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا في الصيام <تصفيق> والقران والقيام وهالشباب اللي عندنا في الكاميرات الله يوفقهم يعني لازم نفرح اي شاء الله الحلقه الجايه نعدلها بعد انك دكتور آخوي محمد من موريتانيا تفضل محمد وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمه وبركاته تفضل اخوي محمد تفضل من اخيطه نعم نعم تفضل تفضل انا تسمع تحيهات الشيخ سعد اهلا وسهلا حياك الله يا شيخ محمد يا مرحبا بك يقول الشيخ سعد شريط عظمة الخالف يتحدث الناس عن العظماء ويتحدث, ويتحدث الناس عن الزعماء ويتحدث الناس عن القوة وولي العز والجبرون ولكن كثير من الناس لا يفقهون ولا يعدمون ولا يدركون ما لله عز وجل من عظمت بالقة هي أولى وأحران تسطر وهي أجل وعلى أن يطبها المعبدين ولكن العباد يتطاولون في هذا المقام فما بلغوا فيها من الثناء على الله عز وجل والإخلاة والقيام والإدعان والتسليم له سلقوا ما رغز نوضي لها آخرين فهذا الشريط أفتديت بسببه فأشكر الشيخ ولدي الزمان هذا مقطع من الشريط لك حفظك الله يا شيخ محمد يا شيخ محمد. هل قرتم سعد في ربيع مع الوالد هل سجل سجل بعد ما سمعتك احد سؤالك الله يحفظك سعد نعم في ربيع القوافي أن هنالك تجيز في يكون مع الوالد في رمضان هل وقع في هل ربيع القوافي أنت قلت بيكون في تسجيل مع الوالد اه طيب شكرا جزيلا أخوي عبد الرحمن محمد عفوا من ريتانية شكرا ربيع القوافي اللي مع الدكتور عبدالعزيز القرشي القرشي أبو سندس أي نعم ونعم ونعم كانت ايه. حلقة ممتعة والله مع الدكتور عبدالعزيز وهو أصلا سر الإبداع فيها الله وانت والله ما شاء الله عليك لك يا حضرات الشيخ سعد أخذ بس سؤالين كانت من حلقة أمس مع هذا الأسلوب وادخل على محاور يعني هيجي عندك كتير محاور فانا بغرق تصل في الإجابات أختنا من الكويت اتصلت وقالت عن كتبك يعني مالك كتب وهي تسع عن كتبك مؤلفاتك وتسأل عن البحث الله يحفظك حول الخلاف اللي الإجاز أنا أختصر الإجابة في أمرين كتاب الإيجاز في بعض مختلف فيه بن عثيمين والألباني وبنباز م. رحمهم الله جميعا هو مطبوع في مجلدين استوعب من كتاب الطهارة إلى كتاب الجنائز نعم. تقريبا شمل حوالي 160 مسألة م. اختلف فيها المشايخ إما لكل واحد قول أو لكل الاثنين منهم قول يخالف الثالث أو العكس الكتاب نفدت الطبعة الأولى تماما كانت ثلاثة ألاف نسخة ونفدت الآن احنا عندنا طبعة ثانية واضنها موجودة لدى عدد من المكتبات منها مكتبة الرشد ومكتبة الجريسي ومكتبة بن حزم يعني أكثر من المكتبات وأكثر من موزع أخذ فيها إن شاء الله قريبا يصدر المجلد الثالث ما أيضا الله. من الكتاب لأن مستمرين في هذا المسألة أيضا كتابي اللي هو رسالة الدكتوراه اختيارات الإمام الخطابي الفقهي رحمه الله وحقيقة مسائل علمية محررة أفكر أن أجعلها يعني بدان ما تكون مجلدات أن أجعلها أجزاء فقهي في كتاب تحت العام يعني تحت المراجعة كتاب عن البطانة وايضا كتاب عن سماحة الإسلام وكتاب عن الليبرالية <تصفيق> أي يعني إن شاء الله أحيانا ما تتعدد المشاريع يتأخر حتى لك أن أتولد جميعا أرجو أني أكون يعني أكثر حزما في الوقت عزماً حتى أنتهي منها بإذن الله عز وجل وأشكر للأخت سؤالها ولو أرسلت عبر البرنامج عنوانها البريدي أرسل لها نسخها حقية لما دامت مهتمة بهذا الجامعة هي تحدثت عن تحديث موقعك الإلكتروني دكتور الموقع يتحدث لكن ليس بشكل قوي يعني فيه تتعرف حيانا بعض المواقع لها راعي أما يكون موقع جهدك بقدر ما يعني تعطيه وتصرف عليه نحن نشغل حيانا هنا وهنا وهنا لكن أحسب أن الموقع الآن أحسن صار فيه القناة التلفزيونية صار فيه اليوتيوب صار فيه المقالات المحاضرات الجديدة مواقف في تفاعل الحمد. أخونا محمد اليامي من الدمام يقول اتجه للسنة ووالديه طردوا من البيت وإلى آخره فهو يسأل يعني يقول هل أصلهم أم لا أقطعهم العلم أولا كلمة بين يدي سؤال لخ محمد وأحييه رجال يام وقبائل يام نعم الناس نعم الرجال أهل شجاعة أهل كرم أهل مروءة إذا انتخبهم أحد يعني قالي عصابة راسي يام يجونه من أقصى نجران ويفزعون له ولو في القريات وبحكم علاقتي في بعض قضايا إصلاح ذات البيئة في قضايا نعم. العفو عن القصاص وجدت من كرام ورجال يام السعي والنخوة والنجدة أشعر. أشعر. فيجب أن نبخس الناس مقدار جيد. بالنسبة للأخ محمد أسأل الله له الثبات وهني على الهداية آه الوالدان آه يجب أن تزيد في البر والإحسان وحسن الصلة وخفض الجناح ولين الجانب والتواضع وتذكر قل الله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعل فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا, في الدنيا ما أظن أبوكم قالوا تشرك بالله هذا واحد شيء الثاني الحقائق اللي أنت الله فتح قلبك عليها ونور بصيرتك عليها يعني الخلاف ما هو أو الإشكال ما هو أن البعض كان يتعبد ربه بدين مبني على يقول فلان ويقول فلان كيف يعتدي ينال الهداية إذا قلت له أن الدين قال الله قال رسول وأما قول فلان وعلان هذا لا يركن إلى قول فلان الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان فأنت إذا بصرت والديك أنه أنا ما عندي عداوة لشخص ولا لأحد ولكن أنا لا يمكن أن أعطي قلبي وعبوديتي إلا على قول متصل بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مرتبط بآية ونص من كتاب الله عز وجل. هذا هو المصدر المعصوم. لكن إذا كان ديني مرتبط بقول فلان فلان، فلان يروح يجي فلان غيره، فلان تغيّر ومن ثم لا يستقر الدين. ولذلك ربط الدين بأمرين، بإخلاص العبادة لله وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردة. أنك ما تتعبد الله إلا بأمر عليه أمر رسول الله صلى, صلى عليه الله عليه وسلم. وصيتي بحسن الصلاة بالوالدين واللطف والليم معه. آخذ اتصال وبعدين نذهب إلى محاورنا. أبو ناصر من المغرب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لذاك الله خير عندي سؤالين. تفضل الأول. الأول في في صلاة الصبح. نعم. عندنا في المغرب يؤدي المؤدين يؤدين أداء من الصبح بعد عشر دقائق مسلون. عندما نخرج إلى الفارج نرأوا الصف ما زال ما تكونش الصبح نعم هل أصلي معهم آج الصلاة أو أصلي معهم يجوز للصلاة الثاني والسؤال الثاني في الإمساك عن الفطور يعني الإمساك عن الطعام في الصبح لأن نعم. في المغرب يؤدوننا أدم واحد يؤدوننا قبل الوقت آه. طيب هل عن أنعات أو أو الصيام أو أو الفطور وأنا؟ طيب إن شاء الله شكرا جزيلا أبو نصر شكرا جزيلا الشيخ سعد قبل ما أروح للسؤال أخونا محمد من موريتانيا أنا بسألك عن الرحلة رحتها في السويد ونيوزلندا وجبنا لك بعض الصور. <تصفيق> <تصفيق> ما شاء الله عليكم يا أخي والله ما رأيكم تزودون الاستخبارات بنسخة أنا و أنا ما عندي المعلومات شوف هذه الصورة آه هذه الصورة وهذا اللي في الخلف الشيخ حسان موسى من خريجي الجامعة الإسلامية وهذا الذي على يميني أظنه الشيخ التهامي بريز اللي كان رئيس الاتحاد المنظمات الإسلامية في باريس. إينام إينام. فايمكن كنا حاضرين ملتقى. إيه. لاورجي. اللي هو مكان أصله معرض أسلحة وطائرات وكذا. وهذا إذا صورة أخرى. كنكم في. ايه ايه ايه مسجد هذا موسى وأنا كنا في زيارة أحد المساجد اللي تحتاج إلى دعم ومعونة وبالمناسبة. أغلب جولاتي في أوروبا والمساجد التي استفادت من هذه الجولات هي بفضل من الله يعني ثم يعني الفضل يجب أن أذكره وإن كنت أعلم أو كنت أعلم أنه لا يرى ولا يسمح لكن أجد نفسي مضطرا قولا. الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الله خير لا. ما سافر إلى بلد إلا وبنى مسجدا أو اشترى أرضا يبنى فيها مسجد ولا سافرت إلى بلد إلا وأكتب له عن المساجد التي أزورها وهي تحتاج إلى دعم ويدعمها دعم سخيا أسأل ما. الله أن يبارك فيه آمين. آمين. آمين. وأن آمين. يحفظه وأن آمين. ينفع به أينما حل اللهم أمين معنى الصورة أيضا آه. نعم هذا في المسجد أيضاً المساجد يمكن في باريس هذا أحد المساجد أيه. أو أو ما ني متخيل الآن لأن الصورة ما هي دقيقة جدا نعم نعم نعم لكن أظني هذا في باريس أحد مساجد باريس نعم. كنا نأتي في وقت لسه ما بعد انتهى ناقش في الأسلاك ما بعد ركود ثريات وكذا و... لكن أحيانا يضطرون يصلون كسب للوقت وغنيمة الموسم نعم طيب أنا برضو أستاذين في فاصل سم. ونعود كونوا ما بعد هذا الفاصل Oh. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى حياك الله دكتور أهلا وسهلا شخص معي مع اتصال أيضا خضر. مع زميلك في رفيقك في أكثر من رحلة وأنا الحقيقة أعتبر عليك أن تيام ما سبق خدتوني في رحلة معكم أشيل شناط أترجم شيء فسخدون <تصفيق> <حضون> يعني <تصفيق> والله لنا الشرخ إنك مجمعيتك وصحبتك <تصفيق> الله يجزاك خير شكرًا الله يحفظك مع الدكتور عبد الله ابن هضبان حياك الله دكتور عبد الله نعم نعم أنا عبدي وأكرم بمحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله دكتور و... عبد الله جميعًا والحقيقة أن طلّك أبو عبد الله على قناة رسانة أخصر أشهارا من القناديل التي في مقدمة البرنامج شكرا شكرا يا محمد أت محظوب يا أخي سبعيل أن أمسكت به وأنا أحاول كهرا بل شعورا لم أستطع لمساك بأبي عبد الله والحديث أحبك شرفت باتصالكم والحديث عن أبو عبد الله فأني أحتاج إلى ذاكرة قوية الله أعلم ميجا. ولكن أبو عبد الله يا أخي اسماعيل أسلام. كتاب مفتوح للناس جميعا فليس له صاحب يعرف أكثر مما يعرفه الناس الآخرين نعم وفعلا شرفت بمصاحبته في أكثر من ميدان وفي أكثر من مكان وفي أكثر من دولة خاصة في أوروبا وبعض الدول الأخرى أبو عبد الله عالم آخر الذي لا يعرفه يسأل أنيح أبو عبد الله قار بوالديه كريم أخ قديم كثير الدموع كثير الهم على الأمة لا يسمح لأحد بأن يتعدى على دينه ولا على وطنه ولا على شخصية حكامه وعلمائه أبو عبد الله الحديث عنه أعتقد بأنه فن من الفنون دعني أعطيك لمحة رسيطة عن بره بوالديك نعم كنت أنا وإياه في باريس نعم في رحلة كلفنا بها سمو الأمير عبد العزيز فهجز الله خير نعم. وفي الساعة ثالثة ليلا جاءني بأغراض كانت معه في صندوقه الخاص قال يا عبد الله أنا كلمت والدتي وأمي تبكي ولا بد أن أذهب فخذ هذه أمانا معك حتى أرجع تب عبد الله الساعة ثلاثة هل عاد تقول شيء أنا طارع المطار هذه أمي يا عبد الله هذه أمي يا عبد الله هذه أمي بكت والله يا دمعتها عندي تسوى الدنيا كلها فأبكاني عدت أرى إلى فراشي وكأني يا ابحث عن عن شيء ما هذا يعني إيش هذا البر إيش هذا لتريه من باريس ولا حج ولا ذا ولا ذا فحل نطقها لطول الله قلت أني أن لك يا أبا أبي فذهب فعلا حوالي 48 ساعة وبعد يومين رجع مبصور وجه مفتاح منور أول وكبه لأمانه ولا ترى أني اقترفت فيها لا يجبه أقول له يجبها فيعني <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله هذا الرجل بار وانا اعلن هذا امام البشر بار لوالدته وابوه لا يعرف سر هذا البيل تبكي امه أم اذا تكلم تبكي امه اذا اتصلت ابدا هذا واحد الشيء الثاني حطوف الصور اللي طلعتها انت قبل شو هي اخذ نعم نعم هذه ما هي شيء الصور انا اعرفها الرجل لم يترك مسجدا في أوروبا إلا وذهب إليه وجلس مع أهله ويضيفهم ويعزمهم في الفندق هو ساكن فيه ويأتي بهم إليه ويتحدث معهم وخذ يا هموم وخذ يا مشاريع لا أعرف أنه هات معنا جلسنا ببريد ثلاثة أشهر لا أعرف أنه جلس يوم أو, أك... أو ناقبا ساعات كما يقول النار أمدا أجده في هذا أمان هذا بعض الذي أعرفه عن حبيبنا وأستاذنا بالنسبة وبي أيضًا بالإعلام أنا أعتقد يعني عندما تحدث عن الإعلام وعن الحوارات وعن المحاضرات أنت تتحدث عن جبل نعم. جبل كبير وأنا أعتقد شخصيا من كثر المحاورات أو في برنامج البينة أو حتى في المحاضرات التي يلقيها ويشرفني في في في في بعض الأحيان بإدارتها معه أن الذي يدير حوار مع سعد البريك الذي يدير تليلة ولا تضامل مع جبل الهدا من تفين تنشك وين الزاولة التي تطبيها الشيخ شخصية أدى له مقام كبير عند العرب أوكي. وعند المسلمين أعرف مقامه شخصيا أنا عند المنظمات الإسلامية، عند ال المراكز الإسلامية، عند الفقراء، عند أنا سميه صرافة. نعم. صرافة. جيد. الله يز... لا يحتاج له بال أنا هو في سفر ماشيين من جده رانيا. نعم. وصلت عليه وحده. تبي عندنا إيش المشكلة موم شوي للرجال حمس وجهه حمر. ومدمع وهو مجمع وهو يعرضون يتصر على أهلك السكرتارية والمحاسب حلين يعطونها مبلغ من أجل أن تؤدي الغرض الذي يكلمته فذا الله أمامنا ترى ما هو بس داعية وفوة ويتكلم عن الدعوة وعن الدين أيضا أبشربه لأ دكتور الله لو تسافر معه نعم يخليك تخدمه ما يخليك تنصحنا ما يخليك شلبة كاسة. قال هو ليخدمك. وافد عنك. دكتور عبد الله شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الثرية الحقيقة. أعطيتنا جزء مميز الحقيقة من تفاصيل الشيخ سعد البراك. شكرا جزيلا. شيخ سعد. تعليقك, <الله> <تعليقك> على. أقول شهادة, شهادة أبي محمد الدكتور عبد الله بن محمد عبد الله بن هضبان الحارثي مجروحة والفقهاء والقضاة لا يقبلون شهادة الصديق الحبيب المشهود له بصدق المودة لكن على أي حال يعني ما ذكر يعني إن كنا أصبنا في شيء من المساعدات أو العطاء فهذا يعني كما قلت أمس حتى لا نكون من يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الأمير عبد العزيز بن فهد زالة خير رجل سخي ومعطاء وبذول خاصة في جوانب بناء المساجد جوانب كفالة الدعاة في جوانب العمل الدعوي في جوانب تفطير الصائمين في جوانب الحج استضافة ورموز من أنحاء العالم لأداء فريضة الحج في مشروعات كانت في عتق الرقاب كذلك أذكر قضية من القضايا كان فيه امرأة قتلت والقاتل من, من من من من وسط العائلة. نعم فتم الحد يعني سوف يكسر جميع الروابط. فما كان من سبيل إلى العفو إلا بعد أن شرح الله صدره واستطعت إني أقنع أبناء القتيلة بأن يتنازلوا عن القصاص مقابل صدقة جارية للميتة، آه وليست آه مجرد بيع ومشتري في الأموال. فإيش الصدقة الجارية؟ ما كتر دعوة. وتوعية جاليات مدرسة تحفيظ قرآن مسجد جامع فلت إمام فلت مؤذن فبأكملها بنيت كلفت ملايين طائلة من أجل أن تحفظ هذه الأسرة ولا يكون بينهم الصدع والعداء والكبيرة. فهذا غيض وأمثالها في كثير وبالمناسبة يسمعون عن الأموال التي تبدن في القصاص في العفو لا. عن القصات. أحب أقول يا إخواني ترى 95% من المبالغ تسمعونها في مكتب سمو الأمير عبدالعزيز العزيز الجزء النصيب الأسد من الأموال هذه يذهب وقف صدقة جارية للميت القتيل رحمه الله. وينتفع منها المجتمع سواء كانت آبار سقيا كانت مساجد إن كانت مدارس تحفيظ قرآن إن كانت مكاتب دعوة أو غير ذلك الشيخ سعد ما بقي الحقيقة لدقيقتين تقريبا بس ألك فيها عن محور مهم هو محور الشعر وكانك تعرضت لهجوم شرس من أحد المشايخ المعروفين حتى لا تظهر يعني موهبتك الشعرية والله ما يعني من الذي سلم منها والشيخ عيض القرني دكسر عيض حبيبنا أبو عبد الله سمعت قصيدة مدحت فيها أهل جيزان نعم وهي كانت يعني معارضة لقصيدة الشاعر السنوسي جازان إني من هواك إلى شاكي نعم تقول يا جازان طاب الوصل في مغناكي وجر الدموع الشبق في لقياكي إني ليك ربع ريش المطرق وخوفي سهام الهجران تغشاك يا بيش لن أنساك لو طال النوا وإخال ما في الأرض من ينساك أحد المسارح تسمع قولي وعي إن المآثر علقت بعراقي وقاعد تمدح بجيزان وأنا أحبها هالجيزان وما حد يلوم اللي يعرف جيزان ويعرف العلماء في جيزان ويعرف الكرام في جيزان ويعرف المغش ها في جيزان <تصفيق> والمعصوبة والمرسة في جيزاء بيحب جيزاء ضروري فالشاهد أنه عرضت القصيدة على الشيخ عائط قال هذه ما يتأتي إلا بخذلان من الله سامحك الله محمد يعني ما أحد ما يجاريك لكن أقلم حبيبنا أبو عبد الله دائما لنا معه يعني مجالس وأنا بس لي ليعلق على كلام الدكتور عبد الله بن محمد عبد الله بن هضمال حارثي الشيخ عبد الله حقيقة أنا فقدت رجلا كان سكرتير ومساعد ومدير وأخو صديق اللي هو الشيخ محمد بن خير الله سقيان الله يرحمه <تصفيق> <تصفيق> رجل طوال ضخم جثة مترجم كان هو مدير مكتب الدعوة تعيث الجاليات مات الله فحزنت عليه حزن شديد لأن كان عبارة عن مجموعة رجال وطاقات في, في شخص واحد, واحد. فسألت الله أن يخلفني خيرا في هذه المصيبة التي حلت بي ورجل جبل يعني متكئ عليه بعد توكلي على الله سبحانه وتعالى فخلفني الله بالشيخ عبد الله محمد وليس زكرتير هو حبيبي وصديقي وزميلي وسندي وعضدي بعد الله سبحانه وتعالى في كثير من قضايا سواء في إصلاح ذات البين، في المحاضرات، في الجولات الدعوية، في الأعمال، <تصفيق> والشيخ عبد الله يقول إني أخدمه لأنه أكبر مني سن الوالد. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أيضا استفدت من الشيخ عبد الله في صعبته إنه بحكم إنه كان دكتور مقدم في علم الصواريخ في ال... وكان قبل أن تقاعد وتقاعد بإرادته من الدفاع الجوي. وتخصص في الصواريخ لا الأرضية، لا و... أو الصواريخ المضادة للطائرات عفوا و بحكمه عسكري رجل حازم ورجل ضابط ودقيق، فاجتمعت فيه مجموعة قصال عوضني ما فقدته بالشيخ محمد الخير الله الله يجمعني به في الجنة ويمد في عمره الشيخ عبد الله الهضبان، فأسال الله أن يحفظه. الله أزك خير ويحفظكم الشيخ سعد أنا الحقيقة سعيد بالحلقة وكان عندي كثير محاور. مجهز لك بس ال ولا, ولا جوابنا على أسئلة أخونا اللي من المغرب. أي والله أنا ودي بدي تعطينا نسجية جاوبة. اختصار شديد يا أخو يا أخانا الذي تصل من المغرب. أبو نصر. الن يا يا نصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. نعم. فالأذان الأول اللي قبل الفجر والأذان الثاني اللي هو على وقت الفجر. نعم. الأذان الأول لا يمنع من الأكل والشراب والجماع، وإنما الذي يمنعك من الأكل والشراب وغير هو الأذان الثاني اللي هو الأذان اللي على الصبح في الص... الفجر الصادق. أما فيما يتعلق بال بال بالصلاة، فإذا صلّوا الناس بعد دخول صلّ الناس بعد دخول الوقت. وصلت صحيحة ولا يلزمك عادة ولا تشكك فيها. زاك الله خير شيخ سعد شكرا جزيلا. استمتعت معك هذا اللقاء شرفنا شكرا. فيك الله يحفظ. الله يسلمك. الشكر موصول لكم يا أخوات في الغد بإذن الله تعالى ضيف جميل ومميز ويعتبر ظهوره الأول تقريبا في شاشة قناة الرسالة هو القارئ الشيخ سعد الغامدي بإذن الله سوف تكون حلقة جميلة ماتعة مع الشيخ سعد الغامدي. كنوا معنا في الغد بإذن الله تعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <تصفيق>